أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس سموا ربكم واخشوا يوم الله لدي وارد عمر ولا موته ولا موته وجاد عمر وارده شيئا إن الله فلا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيُنَزِّلُ الرَّعْدَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا تَكْسِبُ وَمَا تَدْرِي النُّفُسُ فِي أَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ